بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فتبد وثيابك فطهر والرجز فهد وارجز فهد ولا تمم تستقر يتفصل فاذا نقر في الناقور فذا الفيوما يوم عسير على الكافرين غير يسير ذمي ومن خلق وحيدا وجعل له مالا وَبَنَيْنَا شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا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 أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا شح يؤثر إن هذا إلا قول بشر سأفنيه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر نواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عذتهم إلا فتنة للذين كفروا يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أستر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء يتقدم أَوْ يتأخر كل نفس بما تسبت رَهِينَةٌ إِلَّا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سَلَكَكُمْ في قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاضين وكنا نخوض مع بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم سفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستن. فرت من بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى فحفا منشرة كلا بل لا يطافون الآخرة كلا تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء.